الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب, من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلظ فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هديا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله نبدأ إذن الله تعالى في هذا اليوم أشعل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بدراسة الأصول الست أولا ذكرنا فيما تقدم أن العدد إذا ذكر في نصوص الكتاب والسنة هل يزاد عليه او لا يزاد عليه هل العدد ذكر في نصص الكتاب والصنية كله مفهوم او ليس له مفهوم قلنا ننظر في بقية النصوص ان وجدنا ما, ما يزيد عليه من نصوص اخرى اصبح العدد ليس له مفهوم كما في اركان الاسلام والايمان وغير هذا هذا لا يزيد على أبواب الجنة مثلا فهذا لا يزيد عليه إننا لم نجد في النصوص أخرى ما يزيد عليه أصبح العدد له مفهوم وإن وجدنا في نصوص الكتاب وصفنا ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم اجتنب السبع الموبقات وجدنا من الموبقات مثلا عقوق الوالدين خمس من الفطرة وجدنا في بعض الحديث عشر من الفطرة العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هؤلاء صار العدد هنا ليس لهم مفهوق لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العدد وليس له مفهوق قلنا هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام انه أراد من الصحابة رضي الله عليهم ان يضبطوا هذا العدد في هذا المجلس حتى اذا خرجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن أستحضر هذه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام بهذا العدد وعلى هذا صار الأئمة ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى فذكر الآن أصول ستة فالعدد هنا ليس لما نعم قال رحمه الله الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى Bikalemmin يفهمه fhemuhu, ebledu l-aemme, tumma ala għala ektari ummati nazar. Al-ħarallahu mux xejpanu l-iqlausa viesoratin, viesoratin, viesoratin. Tumkus, tempusu salihina wa ta. Tempusu salihina wa ta. Tempusu salihina wa ta. Tempusu salihina wa salihina مرضعنا في سبب كفر بني آدم في كتاب التوحيد. أن أول شرك حدث في الأرض بالشبهة الغلو في الصالحين. وقلنا أن الغلو في الصالحين هو أخطر الأسباب وأول الأسباب وأول شرك حدث في الأرض. والناس قسم وتجاه الصالحين إلى طرفين وسط. قسم يشب ويشتم وقسم يعظم وتمسح وتبروق. ويركع ويسل ولا السنة توصقوا فيهم لا إفراد ولا تفرد إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وأظهر لهم الشيطان غير هذا أظهر لهم أن الإخلاص والتوحيد وكذا في عبادة الصالحين وبهذا يعني ذكرنا بالأمس أن من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر ومن رفع إنسان أو شمسان على ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في كشف الشبهات شمسان وغيره وناس يرفعونهم مرتبه الجبار السماوات يقول هذا ما يكفو يكفون بابي اولى ف ما حدث مثلا في قبر اللات رجل صالح يرتجى السوق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخوف على أمته من الأئمة المضلين إنما أخاف على أمته من الأئمة المضلين بهذا نعلم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هؤلاء إلا أن يرتكب خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على مع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إذا الأصل الأول الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الدين لله العباد حق لله لا يمكن أن يصرف منها شيء لغير الله ومعرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل البدعة تصاوير تماثيل عكوف على القبر طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله نعم الثاني قال رحمه الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ولها عن التفرق فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيدهم وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراب في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون نعم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من افتراق الأمة وقال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها بالنار النار إلا واحدة قال من هي رسول الله قال الجمعان وفي رواية قال ما عليه اليوم وأصحابي فأصبح يقول الأصل ضد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هو الافتراق حتى أن بعضهم يقول افتراق أمتي رحمة إذا الاجتماع ماذا يقول عذاب وغيرها فلذلك الآن الله سبحانه وتعالى يقول أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة وبين هذا النبي, عليه محمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشيكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا مشيعا كل حزبين فرحوا حتى في صور يسيرة جدا نهاء عن الافتراق عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصل الصحابة رضو الله عليهم خلفه قياما فأشار إليهم أن وقال لهم إن كنتم آنفا لتفعلون فعلا فارس بعظمائهم يقومون على رسموا ولكم إمام واحد وقلنا رب واحد والجمعة لأصلا تكون جمعة واحدة بغرض الاجتماع حتى عندما كانوا ينزلوا في منزل وكانوا يتفجقون في الشعاب والأودية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل من عمل الشيطان فالشيء يريد منا أن نفترق وهؤلاء في هذه الأيام يدعون إلى الافتراق لا إلى الاجتماع نعم. قال رحمه الله الأصر الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا لكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به نعم وهذا ما يقول بعض الناس اليوم أن لا سمع ولا طاعة ولا بيعة ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية وأمرنا بالسمع والطاعة في المعروف لأن بعض الناس يدعي أن معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة حتى في معصية الله وتقدم معنا أن العلماء والأمراء في معصية الله ينقسم يقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن نطعم في ذلك راضيا بحكمهم ساقط لحكم الله معتقدا أن حكم الله لا يصلح فهذا كفر أكبر مخرج من الملة يقدم حكم القوانين الطاغي وهو في نفسه وحب رياسه ومنصبه ومن ذلك فهذا كفر دون كفر كفر أصار الثالث أن يكون جاهل لا يدري فأجعل على الجهل فإذا هذا الجهل ناشئ عن تفريض وأهمال مع قيام المقتضي للتعلم فهذا لا يعلم وما كان ناشئ عن خلال هذا أي أنه لم يفرط ولم يهمل ولم يقوم المقتضي للتعلم فهذا يعلم السمع والطاعة وأمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا العصيان والخروج لكن يقول أنهم في القديم اتخذوا أحبارهم علمائهم وربانهم عبادهم هذا في في ذاك الزمن أما في هذه الأزمنة يقول أطاعوا من لا يعرف بالعلم أصلا ومن لا يعرف بالعبادة أصلا بل يقول هم هؤلاء يحكون عن من يقدم وطاعتهم على طاعة الله يحكون عنهم الصلاة والسلام الفجور والفشق والظلال وترك الطاعات وارتكاب المحرمات بالارتكاب الكبائر والشركيات والبدع فقال من الذي كان يعتقد في الصالح اتخذوا أحبارهم وربانهم أربع من دون الله وقع في الشرك, الشرك في الطاعات وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر فقال يعني الكفار الذين أبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب قول وأقل شرك وكانوا يعتقدوا في الصالحين ويعتقدوا في العلماء يطيعونهم في معصية الله ومعها ذكّرهم الله سبحانه وتعالى فكيف بمن يعتقد في من يشاهد فسقه وضلاله صلى الله عليه وسلم نعم ذكرنا في القاعدة الأربع في القاعدة الرابعة أن الكفار الذين أبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أخلصوا في الضراء وأشركوا في السراء هذا فرق الفرق الثاني ذكره هو رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وقال الفرق الثاني أنهم أطاعوا من دون الله وناس صالحين أو علماء رهبانهم أتخذ أحبارهم علماءهم رجبانهم عباد. أما في هذه الأزمية أطاعوا من لا يعرف لا بالعلم ولا بالتقوى والصلاح. نعم بل بالخروج عن شيعة محمد صلى الله عليه وسلم بالكلية. نعم. قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه, والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقر من قوله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليدة ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخير ما عندهم لبس الحق, لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم بيان من هو العالم ومن هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان ففي هذه الأزمنة في هذه الأيام لا يفرق بعض الناس بس الله العافية والسلام يعني بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وليف الرقون بين العلماء ومن تشبه بهم وعلى هذا يعني يرجعون الآن في الفتوى فتوى بل في الدماء في الخلافة في الخروج عن الحكام في كذا إلى من لا يعرف أصلا بالمحافظة على الصلاوات فما بالك بالاجتهاد وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمور يكون بها يعرف بها المجتهد آيات الأحكام معرفة آيات الأحكام فلأن الشابع رحمه الله تعالى قال لا تسامح في حفظ القرآن ومعرفة غالب حديث الأحكام كذلك معرفة اللغة وأصول الفقه ومعرفة ما اختلف به الحكم من الناسخ والمنسوخ والحديث الصحيح والحديث الضعيف وأن يكون لديه قدرة يستطيع أن يستنبط بها الأحكام ولو تسأل بعض هؤلاء والله عن الإيمان أو شروط الصلاة أو أركان الصلاة أو ما إلى ذلك حتى لا يعرف عنه شيء فكيف نريد أن نطبق حكم الشريع الآن ويكون الذي يطبق هذه الأحكام هو لا يعرفها أصلا فكيف يطبقها على هؤلاء اخوانا احنا في كل يوم نقول اهدنا الصلاة المستقيم الصلاة الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين غضب الله عليهم اليهود تعلموا ولم يعملوا فقال قال بعض العلماء من ظل من علمائنا ففيه صلى الله السلام شبه باليهود من ظل من عبادنا فيه شبه بالنصاب كيف عبد الله سبحانه وتعالى بلا علم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقل لا بد أن نعرف العالم من الجاهل وأن تفرق بين من يؤخذ عنهم العلم والفتوى والاجتهاد وعلى ما ذكر ابن البر رحمه الله تعالى أجمعة الأمة على أن المقلد والعامي ليس معدودا من أهل العلم فما يعني يكون عندنا في هذه الأيام من ادعاء العلم وتصدر الفتوى والدعاء تطبيق أحكام الشرعة بماذا بعدم المعرفة للعلم والعلماء نعم قال رحمه الله الأصر الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله الآية وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع ألا إن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء أخذنا فيما تقدم الأمر أن خوارق العدالة أوعى. آية تقول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يمكن أن يأتي إنسان في هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لدي آية وإلا حكمنا عليه بالكفر الأكبر. كرامة تقول أولياء الرحمن. من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون. الثالث معجزة وفتن يعني يعجز عنها الناس. وفتنس تدرج نسأل الله السلام تكون لأولياء الشيطان كما يحصل للتجال مثلا كيف نفرق بين الكرامة والمعجزة والفتن بحال الرجل من كان مؤمنا تقيا كان الله ولي لا إيمان ولا تقوى فهذا ولي من أولياء الشيطان الثاني أن هذا أي الولي من أولياء الله لا يخالف النبي الذي هو من أتباعه أما هذا الولي من أولياء الشيطان هو في الحقيقة مخالف بل ذكروا أي هم مخالفين طبعا قالوا أن الولي أعلى من النبي الولي أعلى من النبي ولذلك الولي لا يتبع النبي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني الولي أعلى من النبي ولذلك الولي لا يتبع النبي له مقام ولهذا يعني كان من يدعي الولاية عندهم كابن عربي الصوفي النكرة الكافر صلى الله يخطبه عريان ولو يصلي واشرب الخمر ويسنع ويسنع ويسنع لأن لديهم أن الولاية أعلى من نبو الرسالة الولي الكرامة التي تكون للولي هي في الحقيقة تأييد لماذا للنبي الذي كان يتبعه أما هنا مخالفة ولا شك في هذا تأتي الكرامة بلا تقصد والمعجزة والفتنة يأتي بها ويتقصدها هذه تكون تثبيت الولي الكرامة وهذه نسأل عافظه السلامة تكون استدراج الله هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة لأنه ليس لديه أي اتباع بل يدعي أن الله سبحانه وتعالى قال واعبد ربك حتى أتيك اليقين يعني حدثني قلبي عن ربي لأنهم يقولوا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا كان ينزل عليهم الوحي بواسطة جبريل عليه السلام وقالوا نحن لا بغير واسطة مباشرة حدثني قلبي عن رب بل أن البعض منهم ادعى حتى وحدث الوجود والاتحاد والحلول وكان يقول العبد العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف هو يحتار بنفسي وحير الآخرين يقول العبد هو الرب والرب هو العبد شيء واحد إن قلت عبد إن قلت هذا عبد إذن نفيت الرب وإن قلت هذا رب الرب ما يكلف يكلف العبد إن قلت عبد فذاك نفي وإن قلت رب فأنا يكلف إذن أسقط التفليف عن من؟ عن الكل وكل ما ترى بعينك يقول هو الله لم ينزه الله سبحانه وتعالى عن الأماكن التي نزه الله سبحانه وتعالى عنها وهذا الذي يعني يقول بعض الناس من الولاية أو يقول أنه لديه شبة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان لديهم كان يعني في زمن الصحابة أرضى الله عليه بعض الأشياء التي بقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعوا هذا ولم يدعي أحد منهم الولاية أي, أي أنه من أولياء الشيطان ولم يدعي أحد منهم أن الولي أعلى من النبي لأن هذا كفر أكبر تقدم معناه أن كل من بلغته جعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم أمن به فهو كافر كائنا من كان قال رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أي؟, أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما سبحان الله وبحمده والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أم إلى أمر الضرورات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا ما تعلق بأن باب الاجتهاد أغلق بموت العم الأربعة أو أن المجتهد لا ود أن يكون له كذا وكذا وكذا وكذا من الأوصال يقول التي لا يمكن أن تجتمع في الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو في أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما ويقول يقول أكثر ما يفسد العالم أربعة نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب الأول نصف متكلم نصف المتكلم هذا يفسد العقائد لأنه يتكلم في الذات الإلهية والثاني نصف فقيه وهذا يفسد البلدان وهذا الذي تراه اليوم من المظاهرات وما يقال عنه الربيع العربي والخروج على الحكام وقتل الأبرياء وقتل النساء والصبيان. الثالث نصف نحوي هذا يفسد اللسان والرابع نصف طبيب أو متطبب فهذا يفسد الأبداء خبرا هذا طريق الطريق طريق علم الكلام الناس فيه انقسموا إلى ثلاثة أقسام تعلم علم الكلام والمنطق يعني ترك الكتاب والسنة لأنهم قالوا أن الكتاب والسنة لا يمكن أن نفهم ما جاء في الكتاب والسنة فنترك الكتاب والسنة ونرجع الى من الى الكفار الى المتهوتين الى الحيار، الى المجوس الى الصابعة لانهم عرفوا ما يقول لله سبحانه وتعالى ولكن الكتاب والسنة لا يدل على الحق بل يدل على الباطل وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه جاهل لا يعرف يقرأ القرآن ولا يفهم منه شيء أو كان يعرف وماذا لكن رأى من المصلحة أنه لا يبين للصحابة المصحاب عوام وأحلاهما مر، ما يمكن هذا أقل شيء في هذا الكلام أنه كفر أكبر فالناس انقسموا في تعلم علم الكلام يا أخواننا إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من دخل في هذا العلم وأتقن هذا العلم وتخرج منه أصبح فيه إمام هذا لابد قطعا أن يشهد بأن هذا الطريق طريق ظلال قال ومن عرف مثل معرفتي وجرب مثل ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي أن هذا طريق ظلال هذا من يصبح فيه إمام الثاني من لم يدخل في هذا العلم فهو ولله الحمد في السلام سلم الله سبحانه وتعالى وهذا حرم العلماء تعلم علم الكلام وقال من تعلم علم الكلام وترك الكتاب والسنة حكم فيه أن يضرب بالجريد والنعاء ويطاف به في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة هذا لم يدخل فهو السلام القسم الثالث من دخل في هذا الباب ولم يخرج يعني لم يصبح إماما في هذا الباب فهذا نصف متكلم فالخطر على هذا وهذا الواقع في هذه الأيام أن أتيكوا ناس لم يعني يخرجوا من هذا العلم وتخرجوا ويصبحوا إما في هذا العلم نصف متكلم قال هذا يفسد العقائد واشترطوا شروط وبعضهم قال يعني معنى الكلام يؤدي يعني ما ذكر الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى أننا لم نستفد من إنزال الكتب ولا إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا ضلال ولو ترك الخلق بلا كتاب والسنة لكان أول وأحسن لأنهم قالوا أن النصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن نفهم شيء منها وأن كل ما في الكتاب والسنة لم يكن الوصول إلى معنى وبخاصة آيات الأسماء والصفات. ولهذا تكلموا في الذات الإلهية. فأبين المؤلف رحم الله تعالى في هذا في العصر السادس أن وجود أن باب الاجتهاد لم يغلق بموت الإمام الأربعة. من قال هذا؟ لوجد على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال السلف بل الأمر على خلاف هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا وغير هذا من الأدلة الواضحة البينة وعلى ما ترى الآن أحيانا يحدث شيء من البيوع مثلا أو يحدث شيء عند بعض الناس فماذا يكون يكون بالرجوع إلى أهل الاجتهاب هذا يعني ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذه الأصول الستة والله كأن المؤلف يعني رحمه الله يحكمه في هذه الأزمة أخبرنا النظر مثلا أنت لو تنظر مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمني رحمه الله تعالى وعندما كان يرد على الفرق الضال أو كذا تقول يعني قد لا يأتي أحد في هذه الأيام بمثل هذا الكلام صحيح وتقول أن هذا يعني انتهى زمن شيخ الإسلام ورد عليه لا الآن في هذا الزمن نصرع والسلام جاء ناس بأشياء لم ترد زمن شيخ الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا اتي الزمن إلا وما بعده شر منه إلى أن تلقونا ربكم يعني زمن شيخ الإسلام والله أعلم ما كان هناك أحد يأتي ويشكك في توحيد الربوبية في هذه الأزمة من يشكك حتى في توحيد الربوبية ودعنا أن الولي يخلق ويرزق ويدبر الأمر ويطلع على الغيب وغير هذا ما سمع أحد في زمن شيخ الإسلام يعبد الشيطان جاءنا اليوم من يعبد الشيطان يحدث ولا حرج أن أمور تقع حتى أن بعضهم قال لا تستغرب لو وجدت في الجنة إبليس وفرعون وأبو لهب وقل وقوله يقول عن الله سبحانه وتعالى لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي هل يقال هذا حق الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبد، فانقلبت الأحوال وجاء كان زمن شيخ الإسلام عندهم شيء من العلم شيء من الفقه في الكتاب والسنة وفي هذه الأيام لا فقه ولا علم ولا تقوى وعلى ما ذكرنا أنهم في القديم اتخذوا أحبارهم ورغبانهم والآن قلنا لا فقه ولا تقوى ولا عباد وهذا يظهر الآن من حل الخوارج نسى الله العافية والسلامة تنظر في أحوالهم أن الكفار الذين أبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخلصون عند الشدة هؤلاء عند الشدة أغاني وأنشيد وأخبار عند الشدة نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى محافظة على الصلوات والتي ينضي هؤلاء عند الشدة لا, لا صلاة ولا غير فكيف يكون النصر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكر المؤلف كان ينطبق علينا في هذه الأزمة من ترك العلم والعلماء وأصبح الكلام على العلماء من أسهل ما يكون واتهم العلماء بأمور علماء سلطان وما لذلك والله يا إخواني لو واحد تكلم على والدك ما يمكن تتركه والله علم كيف وقلنا الأبوة أبوة الدين تكون لهؤلاء العلماء وأنهم يعني نقبل ما جاء عنهم الآن في العقيدة فقبل في مسألة فقيه في غزة أو في العراق أو في الشام أو ما إلى ذلك عشان الله سبحانه وتعالى أنا وافق الجميع لما يحب أرضه والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآل وصحبه وسلم